المكتوب العاشر باسمه سبحانه و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده جواب عن سؤالين ا ل أ و ل هو هامش المقصد الثاني من ا ل ك ل م ة الثلاثين ا ل خ ا ص ة ب ه أ ن ا وتحولات ذ ر ا ت لقد ذكر في ا ل ق ر آ ن الكريم إ م ا م مبين وكتاب مبين في ع د ة مواضع وقال قسم من المفسرين انهما بمعنى واحد وقال آ خ ر و ن معناهما مختلف وفسروا حقيقتهما بوجوه م ت ض ا ر ب ة ل خ ل ا ص ة ما قالوه أ ن ه م ا ع ن و ا ن ا ن للعلم ا ل إ ل ه ي ولقد حصل لي ل ا ط م ئ ن ا ن التام و ا ل ق ن ا ع ة ا ل ت ا م ة ب ط ي ب ا ل ق ر آ ن الكريم أ ن ا ل إ م ا م المبين عنوان لنوع من العلم الالهي و أ م ر ه بحيث يتوجه إ ل ى عالم الغيب أ ك ث ر مما يتوجه إ ل ى عالم ا ل ش ه ا د ة أ ي أ ن ه يتوجه إ ل ى الماضي والمستقبل أ ك ث ر من توجهه إ ل ى الحال والزمن الحاضر و ب ع ب ا ر ة أ خ ر ى إ ن ه سجل للقدر ا ل إ ل ه ي ينظر إ ل ى أ ص ل كل شيء و إ ل ى نسله إ ل ى عروقه و إ ل ى بذوره أ ك ث ر مما ينظر إ ل ى وجوده الظاهري وقد أثبت وجود هذا السجل في الكلمة السادسة والعشرين وفي عنوان لنوع وأمره السادسة أثبت المبين السجل هذا هذا الإلهي الكلمة حاشية الكلمة العاشرة نعم إن هذا الإمام المبين عنوان لنوع من العلم في نعم من إن وهذا يعني أ ن إ ن ت ا ج مبادئ ا ل أ ش ي ا ء وجذورها و أ ص و ل ه ا بكمال الانتظام ل ل أ ش ي ا ء في غ ا ي ة ا ل إ ب د ا ع و ا ل إ ت ق ا ن يدل على أ ن ذلك التنظيم و ا ل إ ت ق ا ن إ ن م ا يتمان وفق سجل دساتير للعلم ا ل إ ل ه ي كما أ ن نتائج ا ل أ ش ي ا ء و أ ن ث ا ل ه ا وبذورها سجل صغير ل ل أ و ا م ر ا ل إ ل ه ي ة لكونها تتضمن برامج ما س ي أ ت ي من الموجودات وفهارسه فيصح أ ن يقال إ ن ا ل ب ذ ر ة مثلا ع ب ا ر ة عن م ج س م ة م ص غ ر ة للبرامج والفهارس التي تنظم جميع تركيب ا ل ش ج ر ة ا ل ض خ م ة و ل ل أ و ا م ر ا ل ت ك و ي ن ي ة التي تعين تلك التصاميم والفهارس وتحددها الحاصل أ ن ا ل إ م ا م المبين هو في حكم فهرس وبرنامج شجرة الخلق ا ل م م ت د ة عروقها و ا ر ص ا ن ه ا وفروعها حول الماضي والمستقبل وعالم الغيب ف ا ل إ م ا م المبين بهذا المعنى سجل للقدر ا ل إ ل ه ي وكراس دساتيره والذرات تساق إ ل ى حركاتها ووظائفها في ا ل أ ش ي ا ء ب إ م ل ا ء من تلك الدساتير وبحكمها أما الكتاب المبين فهو يتوجه إلى عالم الشهادة أكثر المبين عالم من عالم الكتاب الشهادة الغيب إلى إلى يتوجه توجهه فهو أ ن ينظر إ ل ى الزمان الحاضر أ ك ث ر مما ينظر إ ل ى الماضي والمستقبل فهو عنوان ل ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة و إ ر ا د ت ه ا وسجل لهما وكتاب أ ك ث ر مما هو عنوان للعلم ا ل إ ل ه ي وامره أ م ر وبتعبير آخر ه إنه إ ذ كان ا ل إ ا المبين سجلا م ل ل ق د ا ل ل إ ي المبين الإلهية فالكتاب سجل للقدرة الإلهية أ ي ان الانتظام و ا ل إ ت ق ا ن في كل شيء سواء في وجوده في ماهيته في صفاته في شؤونه يدلان على أ ن الوجود يضفى على الشيء وتعين له صوره ويشخص مقداره ويعطى له شكله الخاص بدساتير ق د ر ة ك ا م ل ة وقوانين إ ر ا د ة ن ا ف ذ ة فتلك ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة و ا ل إ ر ا د ة ا ل إ ل ه ي ة إ ذ ن لهما م ج م و ع ة ك ل ي ة و ع م و م ي ة لقوانينه وسجل عظيم لها بحيث يفصل ويخاط ثوب انماط الوجود الخاص لكل شيء ويلبس عليه ويعطى له صوره ا ل م خ ص و ص ة وفق تلك القوانين وقد أ ث ب ت وجود هذا السجل في ر س ا ل ة القدر ا ل إ ل ه ي والجزء الاختياري كما أ ث ب ت فيها ا ل إ م ا م المبين فانظر إ ل ى ح م ا ق ة ا ل ف ل ا س ف ة و أ ر ب ا ب الضلاله و ا ل غ ف ل ة فلقد شعروا بوجود اللوح المحفوظ ل ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة ا ل ف ا ط ر ة و أ ح س و ا بمظاهر ذلك الكتاب البصير ل ل ح ك م ة ا ل ر ب ا ن ي ة و إ ر ا د ت ه ا ا ل ن ا ف ذ ة في ا ل أ ش ي ا ء ولمسوا صوره ونماذجه إ ل ا أ ن ه م أ ط ل ق و ا عليه اسم ا ل ط ب ي ع ة ح ا ش لله ف أ خ م د و ا نوره وهكذا ب إ م ل ا ء من ا ل إ م ا م المبين أ ي بحكم القدر ا ل إ ل ه ي ودستوره النافذ تكتب ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة في إ ي ج ا د ه ا س ل س ل ة الموجودات التي كل منها آ ي ة وتوجد وتحرك الذرات في لوح المحو و ا ل إ ث ب ا ت الذي هو ا ل ص ح ي ف ة ا ل م ث ا ل ي ة للزمان أ ي ان حركات الذرات إ ن م ا هي اهتزازات ا ت و ح ر ك في أثناء ا عبور ل من و و ج د ا ت م جراء تلك الكتابة الاستنساخ تلك ذلك ومن من عالم الغيب إ ل ى عالم ا ل ش ه ا د ة أ ي من العلم إ ل ى ا ل ق د ر ة أ م ا لوح المحو و ا ل إ ث ب ا ت فهو سجل متبدل للوح المحفوظ ا ل أ ع ظ م الثابت الدائم و ل و ح ة ك ت ا ب ة ومحو له في د ا ئ ر ة الممكنات أي الأشياء والحياة المعرضة دوما إلى الموت إلى إ ل ى الفناء والوجود بحيث إ ن ح ق ي ق ة الزمان هو هذا نعم فكما أ ن لكل شيء ح ق ي ق ة ف ح ق ي ق ة ما نسميه بالزمان الذي يجري جريان النهر العظيم في الكون هي في حكم ص ح ي ف ة ومداد لكتابات ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة في لوح المحو و ا ل إ ث ب ا ت ولا يعلم الغيب إ ل ا الله السؤال الثاني أ ي ن ميدان الحشر الجواب العلم عند الله وان ح ك م ة الخالق الحكيم ا ل ر ف ي ع ة التي يظهرها في كل شيء حتى في ربط حكم ك ث ي ر ة ج ل ي ل ة بشيء صغير جدا تشير ص ر ا ح ة إ ل ى أ ن ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة لا تحط في أ ث ن ا ء سيرها السنوي د ا ئ ر ة ع ظ ي م ة عبثا وعلى غير هدى بل إ ن ه ا تدور حول شيء عظيم وتخط د ا ئ ر ة م ح ي ط ة لميدان عظيم وتعين حدوده وتجول حول مشهر عظيم وتسلم محاصيلها ا ل م ع ن و ي ة إ ل ي ه لتعرض تلك المعروضات أ م ا م أ ن ظ ا ر الناس في ذلك المحشر بمعنى أ ن ميدان حشر عظيم سيبسط من م ن ط ق ة الشام كما في ر و ا ي ة التي ستكون في حكم نواه تملأ دائرة عظيمة محيطها يبلغ ما يقرب مسافة خمس يبلغ دائرة يقرب وترسل ع ش ر ي ن سنة ألف و ا ل آ ن محاصيل ا ل أ ر ض ا ل م ع ن و ي ة إ ل ى دفاتر و أ ل و ا ح ذلك الميدان المعنوي المحجوب عنا تحت ستار الغيب وحينما يفتح الميدان في المستقبل ستفرغ ا ل أ ر ض أ ي ض ا ب أ ه ل ي ه ا إ ل ى الميدان نفسه وتمضي محاصيلها ا ل م ع ن و ي ة تلك من الغيب إ ل ى ا ل ش ه ا د ة نعم إ ن ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة في حكم م ز ر ع ة و ب م ث ا ب ة نبع و ك أ ن ه ا مكيال قد أ ن ت ج ت من المحاصيل ا ل و ف ي ر ة ما ي م ل أ ذلك الميدان ا ل أ ك ب ر وسالت منها مخلوقات ك ث ي ر ة يستوعبها ذلك الميدان وخرجت منها مصنوعات ك ث ي ر ة ت م ل أ ذلك الميدان أ ي إ ن ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة نواه و أ ن ميدان الحشر مع ما فيه ش ج ر ة وسنبل ومخزن نعم كما أ ن ن ق ط ة ن و ر ا ن ي ة تخط خطا او د ا ئ ر ة بحركتها ا ل س ر ي ع ة ف ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة كذلك تكون سببا لتمثيل د ا ئ ر ة وجود بحركتها ا ل س ر ي ع ة و ا ل ح ك ي م ة وتلك ا ل د ا ئ ر ة مع محاصيلها يكون محور ت ش ك ر ميدان الحشر ا ل أ ك ب ر قل إ ن م ا العلم عند الله الباقي هو الباقي سعيد النورسي